نصرنا رسول الله لما تدابروا وثبأ إليه المسلمون ذو الحجج نصرنا رسول الله لما تدابروا وثبأ إليه المسلمون ذو الحجج ضربنا غوات الناس عنه تكرما ولما يرو قصد السبيل وللهدى ولما أتانا بالهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى والحق والتقى نصرنا رسول الله لما تدابروا وثابا اليه الناس عنه تكرما ولما قصد ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود